إِذَا اسْقَطُوا مِنْكُمْ يَكُونُ لَكُمْ أَعْدَاءٌ وَيَبْسُطُونَ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُم بِالسُّوءِ وَيَدَّعُونَ لَوْ تَكْفُرُونَ لَا تَفْعَلُكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَمْوَالُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ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 ما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدى وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لا أستغفر لك إلا قول إبراهيم لأبيه لا أستغفر لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير